ولمَّما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد إن ذكّل إنك شفّت عن الرج لك قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل